ومن ا ل و و ز ن ي ذ ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسرو انفسهم أ بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون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 منكم م أ ج ويعاد المسكن ان توته و الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون ا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان وليبدل لهما ماوري ما أ عنهما من وقال ما, نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م انهم كانوا كافرين قال و ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن والانس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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل و ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون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 لم ل ي د خ و ه ا و ه م يطمعون و إ ذ ا صرفت أبصارهم ت ل قالوا أصحاب ا ن ا ا ر ق ل ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا أبصارهم تلقاء أصحاب صرفت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 مما رزقكم الله ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما ن رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين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 انا لنراك ََََ في ِ سفاهه ََ و َ إ ِ ن َّ ا لنظنك َََُُّ من َِ الكاذبين ََْ قال ََ يا َ قوم َِْ ليس ََْ بي سفاهه ََ ة ولكني ََِِ رسول َُ من ِ رب َِّ العالمين َََِْ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ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 بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ب س ط ة فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده و ن ذ ر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن ك ن ت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 ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل س ر ا ط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا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 ك ا ن و ا ه م الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل و ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم, فكيف آسى على قوم كافرين وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي مبينة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 بعد أ ه ل ه ا أ ل ل و ن ش ا ء و ص ب ن ا ه م بذنوبهم أ و ل م يهديل الذين ي ل ث و ن ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ل ل و ن ش ا ء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آ م ن ت م به قبل ان آ ذ ن لكم, قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم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 و ل موسوعه ل ي م النابلسي ر ج ز قالوا يا ل موسى دع ر ك بما عهد ل ل ع ن ا ل ر ج ز ل ن ؤ م ن ن ل ك و ل ا س ل ن م ع ك ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ف ل م ا ك ش ف ن ا ع ن ه م ا ل ر ج ز إ ل ى أجل هم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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين